والسماء والصارق الَّذِي يُنْزِلُ الْإِنْسَانَ مِمَّا خُلِقَ يُنْقِمُ مِمَّا إِذَا يخرج من ذين الصدر كومة بلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالنزل إنهم يكيذون كيذا فمهين الكافرين